الحمد لله نحمده ونستغيه ونستغيه ونعرف لله من شعور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا ربنا له ومن يهده فلا هاديه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهنا شريكا وأشهد أن سيدنا ونبينا نرسيكم ونرسيكم بتقوى الله عز وجل فإن من اتقاه نجا ومن أعرض عنه فإن له معيسة ضمزة أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى ما يفتح الله Yeah. يَا رَسُولَ رَبِّي مَا ظَنَنْتُ كُلّ رَحْمَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَصِيرُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَتُنْصِبُ أَمَامَهُ كُلَّ بَابٍ فِي السَّمَاوَاتِ في وَتَخْتَرِ أَمَامَهُ بَابَ طَاحٍ وَتُغْلِقُ وَجْهِي كُلَّ طَرِيقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وتسرع ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثل هذا الممنوع ويجدها من يفتحه الله له في كل شيء وفي كل وطر وحاله وفي كل مكان يجدها في نفسه وفي مشاعره ويجدها في ما حوله وحيث ما كان وكيف ما كان وما من نعمة يمسك الله معها الله تتفجأ لنا بالسعادة والرضا والطمئنين ومن داخل النفس مع حزاكها تدبع طالب القلق والتعذي والنصب والكذي والمعاناة يبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رضد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك رحمته فإذا والقوة مع رحمته فإذا هي نعم وتوقِّرها في كل أمرٍ هو الرحمة والعذاب هو العذاب في عنها أو يأسك منها أو شكك فيها وهو عذابٌ لا يصفه الله على من الأداف إنه لا ينسلق في الله إلا القوم الكافرون ورحمة الله لا تعز على طالبٍ في أي مكان ولا في أي حال وجدها إبراهيم عليه السلام فيها وجدها يوسف عليه السلام في الجرب كما وجدها في السجن ووجدها يونس عليه السلام في بطن العوت في قلبات الثلاث ووجدها موسى عليه السلام في اليمن وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل عراسة كما وجدها في قصر فرعون وهو عدل له متربص به ويبحث عنه ووجد رحمة الله أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوا ما في القصور والدوم فقال بعضهم لبعض فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ووجدها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصافره في الغار والقوم يتعققونهما ويقصون الآزار ووجدها كل من هاوى يا يائسا من كل ما سواها منقطع عن كل شبهه في قوه وعن كل ما في رحمه قاصدا باب الله وحده دون الاوهام ثم انه متى فتح الله ابواب رحمته فلا يمسك لها ومتى امسكها فلا يرسل لها ومن ثم ومن ثم فلا مخافه من احد ولا رجاء في احد ولا مخافه من شيء ولا ولا رجاء مع الوسيلة إنما هي مشيئة الله والأمر مباشرة إلى الله وهو العزيز الحكيم يقدر بلا عبد على الإرسال والإمساف ويرسل وينسق وفكة كثمة تكمل وراء الإرسال والإمساف وما بين الناس ورحمة الله إلا أن ينطقوها مباشرة منه بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في ضاعة وفي رجاء وفي زقة وفي استسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا فقد فاز المستغفرون اما بعد ايها المسلمون نقول الله تبارك وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعد فلا رجاء في احد من خلق ولا خوف لاحد من خلق فامر احد بمرسل من رحمه الله ما امسك الله اي تطمئن واي قرار وأي في التصورات والمشاعر والقيم والمواهب لصمد كالطوض للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات ولو تضافر عليها الإنس والجن وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحونها ينتي وراها في ومضة وفي نبضة وفي خفقة جنان ثم علموا ان الله امركم بأمر بدأ بنفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى في حال التدبير وهو يا رب العالمين اللهم ثرج هم المغمومين اللهم ثرج هم المغمومين اللهم ثرج هم المغمومين وقد الدين عن المدينين واشفي امراضنا وامراض المسلمين اللهم اغفر لهذا الجميع المبارك وعمل صالح متقبل وغروب اللهم انصر إشواننا المستضعفين بالشام في اللهم قل لهم ناصرا وغيرا وغيرا واكتب لهم عزا ونصرا وسعددا اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم أرينا فيه ما تشري به صدورنا اللهم أرينا فيه ما تجر به أعيننا اللهم طال ليه الظالمين واشتد عدوان المعتدين اللهم فأرنا في عجائب قدرته اللهم أرنا فيه عجائب قدرته يا طوي يا عزيز يا بتين اللهم انصر المجاهدين في الشام اللهم اربط على قلوبهم وطوم شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الوسرين Yeah,